قل هل من شركائكم ما يبدؤ الخلق ما يعيده قل لله يبدؤ الخلق ما يعيده فأما تفكون قل هل من شركائكم ما يهدي إلى الحق قل لله يهدي إلى الحق أَفَمَن يَهْدِي الحق أحق أن يتبع فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أم من لا يهدي